وَحَجَّ وَطَوَّفَ قَالَا أَتُحَنُّ نِي فِي اللَّهِ وَقَدْ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 ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجت بينهم وجت بينهم إلى صراط مستقيم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 فَأَيْنَ يَخْفَرُ بِهِنَّ هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ قْتَدِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذكرى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 تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوطهم يلعبون وهذا كتاب أنزلنا نُبَشِّرُكُمْ مُصَدِّقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَلِتُنذِرُوا أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى الله اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَال أُوحِيَ إلي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 الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عذاب الْهُونِ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرْدًا وَتَرَكْتَ مَا خُولَناكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ نَزَعْتُمْ الَّذِينَ نَزَعْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ, وضل عنكم ما كنت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 فَمسْقَُّ وَمتَعودع وَودفَصلآياتِ لِقم يفقَهود وَهُوَ الذي آزَل منِنَ السمائِنَا آ فَخ جَابك فأخُرَ جابِ يَباتَ كلُ شيء فأَخرَ جناامِّ خَضِرًا نُخْرِرجُ مِنْ محَبّ متكِبَ وَمِنَ النَّخْلمِ طَالعناقِ وَنُدانَةُ وَجَّّات وَجََّاتٍ مِن, وجنات وجنات من عنَّابِ وَزَّيتُونَ وََّان مشتَْبِن وَزَّيتُونَ وَرَّانَ مُجْتَبِنَ وَغيرَ متَشابِ أُظُلُ إ ثمََرِهِ إذا أَثمَرَ وََنع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 ثَُّ إَِا رَبَِِّّ رجعُم فَيونَبِّعُم بِمَا كانَوا يَعْمَُون وَأَقَ سَمُ بالِل جَهدَ أيمَان إِمْ ل جَاءَتْم آيَةٌ لا يُؤمنَِّ بِن قُلْإَِّمَآيَةُ عه دَمَّض وَماَا يشعِرُكُمْ أن إِن جَاءَت لا يُؤمنُِون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 وَكَلَّبَهُمُ الْمَوْتُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَ مَكَانِهِمْ كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ مَأْكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض سخر فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصوى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقاترفوا ما هم قَتَرِفُونَ الله اللَّهِ أَمْ تَظُنُّ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ الَّذِي الكتاب إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مفصلا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 إن يتبعون إلا الله وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم ما يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين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 وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطللتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأموائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطناك الذين يكتسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانا انه لغفار وان الشياطين ليحون الى اولياء ليجادلوكم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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين يمكرون فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ أَلَمْ يَكْفِهِمْ أَن يَكُونُوا مُسْلِمِينَ ۗ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا وأي يهدى ابوه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما ما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون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 وَكَذَكَنُ وَالّ بَعبَ الظَّالِ بِينَ بَعقُ بِمَا كَُوا يَكسِبُ يا مَجَرَدِِّ وَإِاسِ أَلَ يَأتِكُم أَلَ يأتِكُم رسُنُِّين قوم يقصون عليكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وقرتم الحياة الدنيا وشهيدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين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 ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا اذْرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ شَاءَ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ وَأَنعَامُ حَرّمَ ظُورهاَا وَأَنامُ لا يَذكُرُونََ اسمَ اللهَّ عَلَنَ فراء عَلَ سجَزهِم بِمَا كانَ يفْرون وَقالوا مَا فيِي بطُونِ هذهِ الأأَنعامِ خَالِصَة لِذكُنا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 اضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا آكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابها وغير متشابك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 تنبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البقن اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أما اجتملت عليه أرحام الأنثيين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 حَرَّمْنَا كل ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَطْنِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا وَمَا أَوْ فِي الْحَوَايا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ مُمْذِ بَغْضِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوا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 قُل لَّعَنَ اعْدَاءَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُونَ عَلَنَا إِذَا تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرَصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ قُلْ فَنِعْمَ الْحَكَمُ وَنِعْمَ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 ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا ولا تتبع اهواء الذين كذبوا والذين لا يؤمنون بالاخره ومن بربه ينعدمون قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياما ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن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 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ إِنَّنَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا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 آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب آزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما ما أوزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أوزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم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 او ياتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لا ينفع نفسا ايمانها الم تكن امنت من لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانك خيرا قل انتظروا انه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 ومن جاء بالسيئة فلا يجزاء إلا بمثلها ومن جاء بالصيئته فلا يجزاء إلا مثلها فلا يجزاء إلا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هداني ربي إلى دينا قيما, دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي رب لا شريك له وبذلك أملت وأنا أول قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَأَلَنْ تَنظُرُوا وَازِرَةٌ وَازِرَةٌ خَرَّا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ نَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف م ص كتاب ان اليك فلا يكن في صدرك حرج من فلا يكن في صدرك حرج من انذره وذكره للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قلن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 فَل نَنسألَّين عسِنَ إلَْنم وَلا نَنسْأل المُررسَنين فَل نَقُ الصَّ عَلٍَ بِِلّ وَما كُ غائبِ وَْوزنْنُ يومَائِذٍ الحَقّ فمَا فَقُلَتْ مازينهُ فَأولائِكَهُم المُفِْحون وَمن خََّك فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِيَايَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا ما وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طين قال فاهدط منها فَمَا يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين وَلَ فَ بِمَا أَضويتَنيِي لا أطعد أنَّ لهم صاطكَمُسْطم ثمُ ل آتيََّهُم مِنْ بَْنِ أيديم ومنِنْ خلَْفهِم وَمنِ خَْفهِمعَن أيمانَم وَوعاشَمائِهِم وَلا تجد أكثرَهم شكرين وَلا تجد أكثرَم شكرين قال خرج منا مذؤما ومدحورا لما تبعك من قوم لامل ام لجحنم لامل ان جهنم منكم اجمعين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 فَمَاذَا طَشَّتِ الشَّجَرَةُ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْ أَكُنْ لَكُمْ عَاتِقًا تِلْكَ الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظلمنا